أعوذ بالله للشيطان الرجيم بسم الله الرحلال الرحيم أرث لامرى لا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا لعلكم تعقنون نحن نقص عليك أحسن الْقَصَصِ بِمَا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبيه لمن الغافين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت وحد عشر كوكبا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 وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ عَقُوبَةَ مَا أَثْمَنَهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حكيم لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْبَائِسِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ أَخُوهُ حَبِيبٌ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَقَتَلُوا يوسف, يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَجَاءَتْهُ اُمُّهُ مِن بَعْدِ مَا قَتَلُوهُ وَجَاءَتْ بِهِ أَخَاهُ قَالَ اِنِّي لَأَخَوكَ فَلاَ تَقْتُلْهُ قَدْ يَكُونُ لَكَ وَلَهُ أَخٌ أَصْغَرُ فَلاَ تَقْتُلْهُ رَبَّكَ أَرْحَمُ بِهِ مِنكَ وَكُلُّ يَنْتَعِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّهُ لَنَا ضَعِيفٌ أَرْسِلْهُ مَعَنَا وَدَنَيْرَجْعَ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم على المراسلون قالوا لان اكله الذئب ولنnbspث ان اذا نخاسرون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 سَالِقُوا وَسَرَسَ يُوسُفَ عِنْدَمَا فَاعِلًا فَأَسْلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَادِرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ أَسْرَهُ بِضَاعٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا نيوسف في الأرض وللعليمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغا شده آسيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وولقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه رضي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون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 وَشَاهِدٌ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وقال نسوة في المجينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إما لنراها في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَنذَرَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعَتْ عَلَى وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَلِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَ الَّذِي نُنذِرُ مِنْكُمْ فَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ الشَّيْطَانَةُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا إِلَّا مَنْ يَفْعَلُ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي وَإِلَّا يُصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُو إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَسَجَّاهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا فأكل الطير منه ندئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لَكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِفَأْدِهِ قَبْلَ أَن يَيْأَسَكُمَا ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بالآخرة هم كافرون والسبعة ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله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 يا صَاحِبَيْنِ جِئْنَا أَرَدْنَا بُسْفُرُ قُلْ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ وَاحِدٌ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ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 صاحبا يبسجني أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه وقالني الذي ظن ان انه ناج من هما اذكرني عند ربك فافته الشيطان ذكر ربه فلليت في السجين بؤس وقال الملك اني ارى سبع بقرات ثمانيه يا اكلهم سبع عجال وسبع بقر تنخرون واخر يلسان أَزْوَالٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُم مَّا وَدَّ كَرَبَعْد أُمَّتِي أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَهْوِيلِهِ فَارْسُوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلاف خضر ووخر يابسان لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون أَلَا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَتَحْصَدُوا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْكُلُونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَذَرُّوا شِدَادَهَا يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا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 فَلَمَّا سَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَفِيظًا عَلِيمًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لُقَمْ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُسَيِّرُ بِرَحْلَتِنَا مَن شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِفْوَاءُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ أَوَلَمَّا جَاءَهُمْ بِجِهَادِهِمْ قَالَ أَسُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُرْسِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا شَيْءَ لَكُمْ مِنْ عِنْدِي وَلَا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لكثيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ عَنَّا الْكَلَالِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ أَمَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ صلى الله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا مساعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه لضاعة نار الدفلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزاد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن مَكُم معكم حتى مَووسِقًَا موثقا من الله منِي ب إلَّقالَال أُرسنهُ مكُمْ حَّ فَلَمَّا آتاه مَوْتُ قَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَصِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رخل أخيه ثم أذن مؤذن الأيتها العير إنكم لسارقون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 فَمَا جَزَاءُ ابُو إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاءُ مَوْجِدٍ فِي رَحِمِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا أَبُو أَوْجٍ يَسِيرُ مُقْبِلَ وِعَاءٍ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا الْوِعَاءُ كذلك كبنا ليوسف ما كان ليأخذ آقاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ذَٰلِكَ فَقَدْ سَرَقَهُ ۖ وَهُوَ مِنْ قَبْلُ فَأَشَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ انْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيطا كبيرا فخذ احد ما مسانه اننا نراك من المحسنين قال ما عاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا مساع عنده ان لا اذا فَلَمَّا السَّيَّأَ مِنْهُ خَلَصُونَ جِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ خَذَلَ عَلَيْكُمْ مَوْتًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَرْتُمْ فِي يُوسُفَ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 قَالَنَا إِنَّ لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا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 يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وعخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قاموا يا ثنا واهل الضُر وجئنا به حسن مجاف فاوفلنا الشيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أئمة لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يبيع أجر المحسنين قالوا فالله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 وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجْدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتُ فَنِّدُونَ قَالُوْتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِينَ فَلَمَّا أَنْتُ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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دقلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله هي على الله وشفر له سجزا وقال يا ابا هذا تاويل رؤيا يمين قدن قدج عليها ربي حقا وقد احسن بي اذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني المسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء العيد نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وَمَا أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين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 فلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا السيئة الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 ولا ت تصقا الذي بين ده وصصين كد ل شيء ووهود ورحمة للقوم يؤمن